Al-Fatihah وَنُسَيِّرُ جُنُودَنَا فِي الْمَوَاجِئِ وَاهْدِ You're <laughs> my What is and then... Uh... <laughs> uh... إلا أعوى الميت بعضهم لبعض عدون إلا المتقين <تصفيق> يا Tell them أولئكُم ماتِفون نفديكَ ما نَعْبَدُكَ وَنَعْبَدُكَ لقد جئنا in charity better it My فَذَرُهُمْ يَطُوفُونَ مِنَ الْعَذَابِ سَتُملِكُ لَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي وَعَدْتُ Yeah. Mm -hmm. الذي له السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ولا يلك الذين يدعون من من صفحته وغلق الله وغلق <laughs> oh, no, no, no. So, well, so I felt, felt,